يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاظلام رجس يا ايها الذين امنوا انما والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إن ما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ان ما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم وَاَطِيعُ اللهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحذَر وَأَطِيعُ اللهَ وَطَاعَةُ الرَّسُولِ وَاحذَر اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى وَلَيكُمْ فَعَلَمْ وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَلَبَثَ فِي الْبَلَاءِ أَبَدًا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ جِنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَرَجٌ فِيمَا طَعَمُوا إِنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَا يَخَافُونَ حِسَابَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ اتقوا واحسنوا وحانوا وعملوا قال حاتك ثم اتقوا واحسنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين وما احب قر يا ايها الذين امنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله يا ايها الذين امنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد ايذ تَناروا تَنالوه ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب تنالوه ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف وين فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا وأنتم حرم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فجزاء مثل ما هَذِيَ امْبَالِغٌ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذلك هَذِيَ امْبَالِغٌ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذلك. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عف الله عما الله عما سلف ومن عاد ف ينتقم الله منه ومن عاد ف ينتقم الله منه والله عزيز ينتقام والله